إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون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 فسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا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 إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقنون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون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 في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أَمْثَالُكُمْ ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات مَن يَشَأْ إِلَّا هُوَ يُضِلُّ وَهُوَ مَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء أو تنصون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضرا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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائر الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك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 جهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله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 وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين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 تُعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ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 ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا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 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي من السماء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 وَمَنْ عَمِيَ فَعَلِيهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَستَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ لا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 وأقسموا بالله جهدة أيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمن ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القون غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 إن يشأ يلهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين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 اما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليرجوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحَرْثٌ حِجْرُ لا يطعمها إِلاَّ مَنْ نَشَأَ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرْمَةٌ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ حُرْمَةٌ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يذكرون اسم الله عليها افتراءاً عليه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 وهو الذي آلشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمال والزيتون والرمال متشابه وغير متشابه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 إنه لكم عدو مبين فما نيت أزواج من الضأن إثنين ومن المعز إثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم عَلَيْهِ عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آد ذكرين حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين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 روحيا إليه محرما على طعامي يطعمه إلا أي يكون ميتة أو دم مسفوح إلا أي يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خزير فإنه رجس أو فسق أهله لغير الله به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِيذٍ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا تلطبع <بعظم> ذالك جزئناهم ببغوهم وإنما لصادقون فإن كذبوا <فقوا> كفق الرّبّكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الضن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدكم أجمعين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 فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبلوكم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم.